شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أزل على عبده الكتاب. ولم يجعل له عوجا قيما لينثر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا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 أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا, فقالوا ربنا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً مِنْ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 وتحسبهم أيقاظو وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لو الليت منهم فرارا ولم لئتم منهم رعبا، وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم. قال قائلٌ منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا أبكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ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 أحدا، واتلو ما أُوحى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا.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 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وَكَانَ وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم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 استغيث يغاث بما انك المهل يغاث بما انك المهليش الوجوم بئس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْلٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب.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 ففجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمار فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما له وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه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 لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك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 فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له في أتي انصروه من دون الله وما كان تصيرا هنالك ولا لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناهم من السماء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير أملا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال يوما نسير الجبال وتر الأرض بارزته وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوما نسير الجبال وتر الأرض بارزته وحشرناهم فلم نُغادِر منهم أحدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا الكتاب لا يغادر صغيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا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 أَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوِّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذا المضلين عضدا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ اِنْذُرُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَاعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النار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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر يرى آيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ورسى ما قدمت يداه إننا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقراب، وإن تدعهم إلى الهدا فليهتدوا إذن أبدا، وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة.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 إلى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى بلغ مجمع البحرين أو امض يحقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه اتينا غدا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 فوطلقم حتى اذا اتى يا اهل قريتي استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه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 وأما الغلام فكان أَبَوَاهُ مؤمنين فخشينا أي يرهقهما طغيانه وكفران فأردنا أي يبدلهما ربهما فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد لها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء ان الذكري وكانوا لا يستطيعون سماع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 فَدَكَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَا دَدَّا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إله Femen kan yرجu lkaa rabhi Felye amal amlaan salihaa Femen kan yرجu lkaa rabhi Felye amal هو ولا يشرك بعبادة ربه أحد.